إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضرة مخلقة و غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحليق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجِيهِ فَتِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذلك هو الخسران المبين يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضمه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس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 الَّذِي يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى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 ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحنيق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحت 117. ويأتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير 118. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا البيت ألا تشرك بشيء وطهر البيت وطهر البيت يا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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم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 وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إِلَّا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ ۖ بِرِّ التَّنْزِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجُنُبًّا قَوْلَ الزُّورِ ۖ حُرُمًا فَمَن دَخَلَهُ فَأَسْرَمَ فَإِنْ وَمَن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 لكم فيها منافع إلى أدل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 والصابرين على ما أصابهم وَالْمُقِيمِينَ الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا لَنَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ يُخْرِبُونَ أَعْمَالَهُمْ ۖ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد داروا في اسم الله كثيرا وانا الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين ان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 قبلهم قوم نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوت وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ افلا يسيرون في الارض فتكون لهم قلوب ينعقلون بها او اذان يسمعون بها ان لا تغمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور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 قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القَشْيَطَانُ في أُمْنِيَتِهِ القَشْيَطَانُ في أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْقِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ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 وَاللَّيْغْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَدِيلَ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم.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 ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 112. والباطل وأن الله هو العلي الكبير 113. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضره 114. إن الله لطيف خبير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 وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاذلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 البهسultan وما ليس لهم به علم ومال الظالمين نصير وإذا تلا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفر المنكر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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ